فالله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رُسُلُهُم بالبينات فقالوا يهدوننا فكفروا وتولوا واستون الله والله ومج حميد زعم الذين كفروا أن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 خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم